وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الجهة الثانية ان المستظهر من موثقتي عبد الاعلاء مولى آل سام بناء على وثاقته إما بروايه أحد المشائخ الثلاثة عنه أو برواية الأجلاء وكلاهما محل تأملين أن وجوب مباشره الماسح للبشرى يسقط لانه حرجي على المكلف فلذلك قال عليه السلام هذا ويعرف هذا واشباهه من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج فان ظاهر سياق الجواب ان ما يعرف من كتاب الله هو سقوط وجوب مباشرة الماسح للممسوح لكون هذا الوجوب حرجيا وأما ما هي النكتة في تخريج قوله امسح عليه فهل النكتة أن الإمام عليه السلام طبق قاعدة الميسور حيث إنه لو تمت هذه القاعدة فإن بقاء وجوب المسح مع عدم اعتبار المباشرة إنما هو بنفس الدليل الأول الدال على وجوب وضوء وليس بدليل جديد او ان الامام عليه السلام اعتبر نسبه دليل الحرج وهو ما جعل عليكم وهو ما جعل عليكم في الدين من حرج لدليل الحكم الأولي وهو وجوب الوضوء نسبة الاستثناء للمستثناء كما ذهب إليه صاحب الكفاية والسيد الإمام قدس سرهما فقالوا إن هذين الدليلين وهو قوله مثلا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج اذا جمع هذان الدليلان كانت نسبة الدليل الثاني وهو الحاكم للأول نسبة الاستثناء للمستثناء فكما أن الدال على الحكم في غير مورد الاستثناء نفس دليل المستثناء وليس دليلا جديدا فكذلك في المقام فلو فرضنا ان المولى هكذا قال يجب الوضوء بمسح بشرة الراس وبشرة القدمين الا ان يكون المسح بشره حرجيا فلو فرضنا ان النص هكذا فإن الدليل حينئذ على عدم سقوط الوضوء والانتقال من اعتبار المباشرة إلى كفاية المسعل الحاجب بنفس دليل الوضوء لا بدليل جديد كذلك هذان الدليلان لو عرضا على العرف وإن كان مستقلين وهما دليل وجوب الوضوء ودليل ما جعل عليكم في الدين من حرج فانه يرثاني عرفا بمثابه ال... شنو؟ استثناء من الأول فيكون الدال على ثبوت وجوب المسح في غير مورد الحرج هو الدليل الاول وليس دليلا جديدا أو ان الامام عليه السلام في هذه الروايه افاد مطلبين المطلب الاول وجوب عفوا المطلب الاول سقوط وجوب الوضوء المقيد بالمباشره في المسح وبيان وجوب الوضوء المتضمن لجواز المسح على الحاجب بشنوه؟ بخطاب آخر فالمهم إن قوله امسح عليه مجمل من هذه الجهه فهل أن قول الإمام امسح عليه من باب قاعدة الميسور؟ من باب أن الجمع بين الدليلين يقتضي ذلك، من باب أنه بيان لخطاب جديد هي مجملة من هذه الجه، إلا أن إجمالها من هذه الجهات لا يسقط دلالة الموثقة على ما ذهب إليه المشهور من أن المجعول الحرجي. شنو منفي وهذا هو مفاد الآية ولأجل ذلك نفى الإمام وجوب المباشران الجهة الثالثة لا تنحصر أدلة لا تنحصر أدلة قواعد نفي الحرج من الروايات في الروايات التي ذكرها سيد المنتقى قدس سره وناقش فيها فهناك من الروايات الدال على هذه القاعدة وهي رواية الهيثم ابن عروه التميمي حديث ستة باب ستة عشر من أبواب كفارات الإحرام قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد اصباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال ليس بشيء يعني لا يضر ما جعل عليكم في الدين من حرج فيقال إن ظاهر هذه الرواية أن المستفاد من الآية نفي المجعول الحرجي اي ان حرمه ازاله الشعر على المحرم لا تشمل سقوط شعره او شعرتين نتيجه شنو اصباغ الوضوء فان شمول الحرمه لمثل هذا الفرض امر حرجي ومقتضى ما جعل عليكم في الدين من حرج هو عدم شمول الحرمه لمثل هذه الصورة او يقال ان منظور الروايه للكفاره اي لا يترتب على سقوط شعره او شعرتين باصباغ الوضوء الكفاره فان ثبوت الكفاره على المحرم بذلك امر حرجي ومقتضى ما جعل عليكم في الدين من حرج هو نفيه نعم ربما ما متعمد نحن نتكلم الان رجال يريد اصباغ الوضوء وهذا معرض هل يتجنب يحاول ان يسبغ الوضوء بنحو لا تسقط الشعره والشعرتان لولا لا الحرمه لا تشمل هذا الفارض او نقول الحرمه وان شملت لكن لا تترتب عليه الكفاره لان ثبوتها حرجي هذا الكلام وهذه الروايه اذا تمت سندان فلا تبعد دلالتها على شنو على القاعده وهي نفي المجعول الحرجي فالمتحصل شمول قاعدتي ما جعل عليكم في الدين من حرج لمحل الكلام وهو ما لو لزم من الصلاة إلى أربع جهات الحرج أو الضرار وأما ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره الشريف من أن المنفي في قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج المتعلق الحرجي للحكم الحرجي فهو مخالف للظاهر أما بالنسبة لقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج فهي ظاهرة في نفي المجعول الحرجي وعما بالنسبه لقوله لا ضرر ولا ضرار فان ظاهرها النفي التشريعي لا النفي التكويني اذ ليس المقصود نفي وقوع الضرر والضرار خارجا وانما المقصود ان الشارع لم يشرع ما يوجب الوقوع في الضرار على المؤمن وبحسب تعبير السيد الأستاذ أن مفادها عدم تسبيب الشارع لضرر على المؤمن سواء كان ذلك التسبيب بفعل أو بترك ولذلك مقتضى لا ضرر ولا حرج شمولهما لعدم الحكم كشمولهما للحكم إذا لزم من عدم الحكم التسبيب لورود الضار على المؤمن خو. نعود لمطالب المسألة كان الكلام كله في المطلب الأول من المسألة وهي وهو وجوب الصلاة لأربع جهات فإذا لم يتمكن من جميعها اقتصر على ما يتمكن اقتصر على ما يتمكن المطلب الثاني. لو صلى إلى الجهات التي يتمكن ثم بعد الوقت شنو إن كشف له أن القبلة فيما لم يصلي إليه فهل يجب عليه قضاء الاعاده فهل يجب عليه القضاء أم لا أما بالنسبة لمبنى سيدنا قدس سره <تصفيق> الذي يرى من الأساس أنه لا تجب عليه الصلاة إلى أربع جهات وإنما يجب عليه الصلاة إلى جهة واحده فلا موضوع لهذا البحث لأنه في الوقت لا يجب عليه رعايه الجهات فكيف بعد خروجه وانما البحث يتصور على مبنى المشهور الذين قالوا بلزوم الصلاه الى اربع جهات فان لم يتمكن فالى ما تمكن فهنا هل يجب عليه القضاء أم لا يوجد آراء ثلاثة الرأي الأول عدم وجوب القضاء والسر في ذلك أن موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة الفعلية في الوقت والمقصود بالفريضة الفعلية الفريضة المقررة في حقه شرعا والمفروض أن هذا المكلف قد أتى بالوظيفة المقررة في حقه شرعا وهو الصلاة إلى ما يتمكن من الجهات فقد اتى بما كلف به فلم تفت منه الفريضه الفعليه كي شنو؟ يجب عليه القضاء الراي الثاني انه يجب عليه القضاء اذا تبين ان القبل في غير ما صلى اليه والوجه في ذلك ان ما ورد في الروايات من ان موضوع القضاء هو الفوت حيث قال اقضي ما فات كما فات لا يفهم منه العرف موضوعيه لعنوان الفوت وانما ما يفهمه العرف ان الفوت كنايه عن عدم الامتثال وهذا ما ذهب اليه سيد المستمساك قدس سره فالفوت لا موضوعيه له كي ندور مداراه وانما هو مشير الى عدم امتثال فمتى احرز المكلف عدم الامتثال للأمر في الوقت ترتب عليه شنو وجوب القضاء لتنقح موضوعه ومن الواضح ان المكلف وان صلى إلى الجهات التي يتمكن منها إلا أنه يشك في الامتثال فمقتضى استصحاب عدم الامتثال أو مقتضى استصحاب عدم الصلاة إلى جهة الكعبة في فرض الشاك بل مقتضى القاطع بعدم الصلاه الى الكعبه في فرض شنو العلم ان يقال شنو بوجوب القضاء عليه ما يقول بفوت الفريضه الفعليه لا تخلط المباني يقول موضوع وجوب القضاء عدم الامتثال مو عدم الفريضه الفعليه مو فوت الفريضه الفعليه قل هذا إما لم يمتثل بالاستصحاب أو لم يمتثل بالوجدان حسب من كشف له بعد الوقت خلص. الرأي الثالث هو التفصيل نعم وهو ما ذكره سيدنا قدس سره فإن انكشف له الخلاف وتبين أنه صلى مثلا مستدبرا فحينئذ يجب عليه القضاء والسر في وجوب القضاء هو نفس حديث لا تعاد بلا حاجة إلى البحث عن شيء آخر فإن مقتضى قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أن القبلة فريضة يكون تخلفها موجبا للبطلان وأما ما دغدغ به بعضهم في عبارة لا تعاد بأن يقال إن لا تعاد ظاهر في النظر للوقت حيث إن الإعادة إنما تتصور في داخل الوقت، فقوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسه مفاده أنه إن أخل بالخمس وجبت اعاده واما لو تبين له الخلال في احد الخمسه بعد خروج الوقت فحديث لا تعاد لا يشمل ذلك لان منظوره الى لا فرض الاعاده وهو انما يتصور اثناء الوقت ولكن هذه الدغدغه وسوسة فإن الظاهر من قوله لا تعاد الإرشاد إلى بطلان الصلاة ولا خصوصية لللسان أي أن الخلل في أحد الخمسة موجب لبطلان الصلاة دون الخلل بغيرها عن عذرين فإذا كان مفادها الإرشاد إلى البطلان فمتى ما تبين له أنه لم يصل إلى القبله بعد الوقت فشنو؟ فيجب عليه القضاء وأما إذا شك ولم ينكشف له أنه كان جنو مستدبران فلا يجب القضاء لما لأن موضوعه الفوت أي فوت الفريضة الفعلية فيه تمام الوقت واستصحاب عدم الامتثال أو استصحاب عدم الصلاة إلى قبلة الواقعية لا يثبت عنوان الفوت فالنتيجة هي شنو عدم وجوب القضاء المطلب الثالث لا إشكال في أنه نعم يعني من يلا بناء على مباني هو لا يرى التعدد اساسا يعني مطلب من اساس الوجود يعني مسدود يعني هو لا يرى التعدد فبعد ايش التفصيل وقلت قلت, قلت على مبناهم على مبنى القوم يكون هذا التفصيل قال. سبح اما على المختار من عدم وجوب اكثر من صلاه واحده حتى في سعه الوقت فلا موضوع لهذا البحث إذ لا تجب رعاية الجهات في الوقت فضلا عن خارجه وهذا واضح وأما على المبنى المشهور من وجوب الصلاة إلى الجهات الأربع فالمحتملات في المقام ثلاثة شعنا شنو قلنا شعنا شنو قل هذا اللي أنا قلت يقول الشيخ تفصيل تفصيل بناء على المبنى المشهور التفصيل <تصفيق> أي الله خو هذه حتى على مبنى إذا استدبر ب ب, ب... القرآن هذا ببين الآن يعني الآن أنا أريد بين هذا خو المطلب الثالث لا إشكال في أنه إذا تبين أنه مستدبرون كنشن يجب وجب ما هو يحتاج كان وجب عليه القضاء حتى على مبنى سيدنا من كفايه الصلاه الى جهه في الوقت اذا لم يشخص قبله وأما اذا تبين انه منحرف الى اليمين او اليسار فعلى مبنى البعض يجب القضاء وعلى مبناه لا يجب القضاء وسيأتي بحث ذلك في مسألة مستقلة إنما المهم في المقام هو أنه هل يتصور انكشاف عدم الاستقبال بناء على أن الانحراف إلى أقصى اليميني أو أقصى اليساري هو أجنوه غير موجب للقضاء يقول سيدنا لا يتصور انكشاف الخلاف إذ ما دام الموجب للقضاء هو الاستدبار فقط إذن متى يقال انكشف الخلاف أو لم ينكشف اذا كشف الاستدبار وأما إذا لم ينكشف الاستدبار فلا يتصور انكشاف الخلاف حتى لو تبين أنه انحرف إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار إذ بناء على أن الانحراف إلى اليمين أو اليسار لا يوجب القضاء لا يتصور هذا العنوان وهو انكشاف الخلاف أصلاً والسر في ذلك تارتان انه تارتان يصلي المكلف الى ثلاث جهه واخرى يصلي الى جهتين إذ المفروض انه لم يتمكن من الصلاه الى اربعه فان صلى الى جهات ثلاث كما لو فرضنا انه صلى الى المشرق والمغرب والشمال ثم تبين أن القبلة في وين؟ في الجنوب. فهنا لم ينكشف الخلاف. لماذا؟ لأنهم ما دام الانحراف إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار أي الانحراف إلى تسعين درجة لا يوجب القضاء. إذن حتى حتى لو تبين انه صلى الى جهه الجنوب فهو لم ينحرف اكثر من تسعين فلم ينكشف له الخلاف لان من كشف له لا يوجب قضاء ولا بطلانين لا بطلان يعني على نحو القضاء وتاره أن نفترض انه صلى الى جهته كما لو صلى الى الشرق او الغرب صلى الى الشرق والغرب ثم انكشف ان القبلة شمال او جنوب فالامر كذلك لانه ان صلى الى الشرق كان القبلة عن يمينه او يساره وكذلك إن صلى إلى الغرب، فلم ينكشف له أنه انحرف أكثر من تسعين درجه إذن إنما يتم هذا البحث بأن يقال إن انكشف له أنه صلى على غير القبل وجب القضاء إنما يتصور هذا في انكشاف شنو استدواء والا اذا قلنا بان الانحراف الى اليمين او اليسار لا يوجب القضاء فلا يتصور انكشاف خلاف البت لأنه دائما صلى الى جهتين او صلى الى ثلاث لم ينحرف اكثر من 90 درجة والمفروض أن الانحراف لتسعين درجة لا يبر بصحة الصلاة من ناحيه وجوب القضاء هذا تمام الكلام في هذه المسألة وهي مسألة أحد عشان يأتي الكلام في مسألة إثنى عشان لو كان عليه صلاتان يعني ظهر وعصر فالاحوط ان تكون الثانيه على جهات الاولى يعني يصلي اولا الظهر والعصر الى الشرق ثم يصلي الظهر والعصر الى الغرب مو يصلي الظهر الى الشرق ثم يصلي العصر الى الغرب لابد ان يراعي الترتيب الاحوط ان يراعي الترتيب في كل جهه سياتي الكلام في هذه المساله والحمد لله تسريب <تصفيق> لو وقعت لازم ننقل من لا